وَعْدَ اللَّهِ حَق فَلاَ تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلاَ يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ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 تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل رجاء حفثثير سحبا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور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 وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح نجاج ومن كلن تأكلون لحم وتستخرجون حلة تلبسونها وترلف الكفي مواخر لتبتوا من فضله لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل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 الذين يخشون ربهم بالغيب وأقام الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير وللظلمات وللنور وللظل وللحر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 أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإمّن أمّة إلا خلاف فيها نذير وإي يكذب كفّ قد كذب الذين من قبليهم جاؤتم رسلاً بالبينات وبالزبور وبالكتاب المنير ثم وَأَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَزَلَ مِنَ السَّمَايِ مَا فَأَخْرَجْنَا بِثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفَ الْأَلْوَانُ هَا وَمِنَ الْجِمَالِ جُدَادُ بِضْوَ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفُ الْأَلْوَانُ هَا وَغَرَابِبُ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز وفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم أنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لم تبور ليوفيهم مجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور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 ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساير مذهب ولهؤلاء يحلون فيها من أساير مذهب بأسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامات من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لوم وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِن عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَل صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 الملائف في الأرض فمن كفر فعلي كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاكم الذين تدعون من دون الله ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعب الظالمون بعضه بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا لَئِن زَالَتْ أَرْضُهُمْ مِمَّا يَقُولُونَ إِنْ أَمْسَكَهُم مَّا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَنُجّاهُمْ نَذِيرٌ لَئِن جَاءَهُم نَذِيرٌ لَيَقُولُنَّ اهْتَدَيْنَا الْأُمَمِ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 فَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبِدِيلًا وَلَمْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْطُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ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 fa inna allaha kana bi'ibadihi